إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبتر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا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 كَلَّا وَالْقَمَرِ والليل إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لَنُنْشَأَنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً أُخْرَىٰ وَلَنُبَوِّئَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا إلا أصحاب اللمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما تلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين